اخلافك ظلموني يا ابو يا اخلافك ظلموني يا ابو يا اخلافك ريتك حاضر تنظر وضعي حسراتي وعالمي ودمعي احتي لك عن صدري وظلعي احتي لك عن صدري يا انجبني وجرحمتني يا ابو يا اخلاق يا ابو يا خلاح. الشيخ عدن جد النجفي يا ابو يا وما راحا وحالي ما جانت هالغدر ببالي انا الماح حد شافي انا الشافي ديالي وما راعاني يا ابو يا هلا يا ابو المن وصيت من الأمر فيما كان أطلع بغدر وصيت من الأمر فيما كان أطلع بغدر وإجمع قلبي من هذه الرحمة قلبي وبقى اسوى وجاريت عناني يا ابو يا خلاق يا ابو يا يا ابو يا خلاق يا ابو يا خلاق دفعه يا ابو يا ولا ذر من الانسانية خلفي الباب وحشا وبيا خلفي الباب وحشا وبيا وما بيني الحايط عسراني يا ابو يا اخلاق يا ابو يا اخلاق محسين طاحب هاي الحاصرة صدرين عابب أمري وقدره محسين طاحب هاي الحاصرة صدرين عابب أمري وقدره رتاك بوية تشاهد عظمي شديك رتاك بوية تشاهد عظمي بوقي الفارقة انداه بويا وما عادي يا ابا انداه بو يا أن بويا دمعات عيني ضلت تجري والأبي الصائر والصائر حدر ما يدري جفني وماتني وظلعي وصدري جفني وماتني والصادرات البيان عيوني يا بو يا بو يا بو وريتك مويت شاهده ابوي فاگيل فگا وحزني وامي أند اندابو يا ابوي وما حد يا امي اندا يا امي وبهايل يا ابوي اغلا يا ابوي اغلا طاح بغدي الباب يجنيني ومن الصادر حمارت عيني يا ابو النار صادر يا ابو النار اللهم يا ابو النار صادر جروح مني صحيب صوتي يا ابو يا بو يا ابويا الله اكبر ابويا وبعد الهجمه وحالها وهضم تبتاول الكرار ابن نقم اخذ مني الداربهم اخذ مني الدارب, الدارب. ويردون باخذ يوجعوني يا ابويا يا ابو يغلا بك ظلموني افضل اعمار الصلاه على محمد والي محمد